مرفوعه إنا ان اناء شاناهم فجعلناهن ابكرا عربا اتربا لاصحاب يمين ثلث من الأولين. وثلة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 و كانوا يصرّون على الحيث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا مَتْنَا وَكُلُّنَا تُرَابُ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُوثُونَ أَوَأَبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون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 تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون، ولقد علمتم نشأة الأولاء، فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟